ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من ثطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك صرخاسئا وهو حسير وَلَقدَدْ زََّّ السَّم الدُّنْيَا بِمَصَابِي حَوجَ عَنهَا ردُومَ للِشَّطين وَآعْتَدناَا لَهُم ذاابَ السَّعيير وَلَِّذينَ كَفَوبِ رَبِّهِمْ عَذاابُ جَهََّمْ وَبِس اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كل ما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم, ألم يأتكم نذير قالوا بلى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 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قَوْلَكُمْ أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور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 معي أو رحمنا فمن فمن يدير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال